أحيان طريقة العلمين يعظم لا بدcción أعمال الله و Lucaric و الششاح من مكمل من وأردنا بصرut الله عليها على من الأفل وصحبهم جسمنا الصحابي كتاب صلات العين لا هو كتابك صليات العين دي. والليلان ومن ذكر الليل وسم الله قبل دنا على الناس بالبهدله والشمول والحيفات كما كان في الجاهليه وكان القصاري عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الملينا أعيات النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أدّرهم من هذه الأعيات سنة ومييني عيب القطري وعيب الأضحار عيب رذوقي بعد أن تهد من العظيم فعيدنا أطرع كذلك انتهاب من المناسب وأعيان الإسلامي كما تلاحظون في الشاجون تتعلق بأمور مديني عبادات عظيم حيث أتم الله على نام صيام الله وتأعيد وحيث أتم الله على الناس النسو والحج والعمرة ومدعض القهال الأيام المباركة مضمنا علينا إن شاء الله ونعمل في أمن المؤمن بإذن الله عز وجل وفي واستسلام وفي خير المباركة وعافية في دين الله والمنيان إن شاء الله عز وجل وأنا سأل المسلمين الفتن مضى ربنا الله عز وجل أيضا العيد الأسبوع متعلق أيضا بأموره المتبيني الجمعة العيد الأسبوعي متعلق مع عبادة عظيمة الاحتفاء والاحتفاء والاستماع بهذا اليوم للصلاة وصنع الذكر والتخاف النارسة أما عيات الجارية وكأن أقول نعمر الله بأمومه العرقية أحياناً أو وطنياً أو قرمياً أولاً إلى ذلك فعرفنا الله يكادر فرق بين الأعيات الإسلامية الشرعية والأعيات البشرية الضوطلة لأن الأعيات الديمية الشرعية كل مناس أهل الإسلام ينتظرونها أما الأعيام البشرية الوضعية في بردون الأنمين ما كل الناس يسمحون بها لما يترون بها طائفة جمفة وليسون على حقالاتها وصغرها وأنها من وضع البشر وكانت المرة لها عز وجل أحكمل بها جميع أهل الإسلام بمشارك الأرض الأمام تجدون أهل الإسلام في بلاد في الديار الأخرى ينتظرون يوم العين الديني للشرعية ويفعون به ويتأجون بأن المسؤول أفضل عن يوم ويشترك الإنسان وإن لم لم يجد المال مباما أستديني لكي ينظهر في هذه الشعيرة الدينية الإسلامية للمظهر الله وحسن ولو كان في الديار كفار إن ينتظر هذه الناس لدى إخوة كانت لها أحكام كانت لها أداف كانت لها وظائف وأعمال صلاة رأيبين قال كتاب صلاة رأيبين ألو حتى أليم حمد مرافق والقشيري الميزي أبو وريني عبد ابن أحميب والكشف أبو محمد قال جميع عن عبد الرزاق صنعانها قال ابت الواحد ولم يقوم ابت الواحد قال هددنا عبد الله الصالح قال أخضر عبد الملك من عبد العزيز من الجوايد أخضر الحسن من المسلم من النظر هذا عن طاروس الكيسان الأبنائي تلميد عبد الله بن عباس علي بن عباس قد الله بن عباس أقول عباس حَبُّ الْأُمَةِ وَمَنْ تُرْآنِ قال شريك صلاة القطرين مع نبي الله صلى الله عليه وسلم و بكر و عمر و قبل المغض الله ثم يفتنهم بخلاف صلاة الجمعة أو خطلتان قبل الصلاة قال ونزل تبي الله كأنني أنظر إلينا من جنب سكر سو... جالنا بيدك أشير إليه أن أجلسهم ثم أقبل تشقهم عن جاء يعني بعد, بعد أن خفضوا بيه هو أقبل شقهم وشق الصفور الجلسين حتى جاء النساء معهم من آلم وقال يا أيها النبي إذا جاءك قرأ يعني قولة تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المبنات يبايع لك على أن يشركنا من الله الشيئان فتلى هذه الآية حتى فرض منها ثم فرض منها أنتن على ذلك على هذه المبايع على هذا الشروط فقالت المرض راحلة لم يتبو غيرها من غني نعم يا نبي الله لا يدرى حين كذل منهيها قال قد صدقنا فبسط بلا يؤذر ثم قال نجم في دنيا كنا أبي وأمي فاجعلنا ينطينا وَالْخَوَاتِيمَةَ الْفَتَخَةَ ما يوضع فيه الْآبَانَةَ الزِيلِي وَالْخَوَاتِيمَةَ في الأصابة في تومي مِلَانٍ هذا من الصدقة الحمد لله العامة صدقة التطور معناه ليس مرادها يعني الصدقة الفطرة الصدقة الوالدة معنى أخوة طيب هل نخطو بالخطوتين او خطوه واحدة؟ الصحيح يخطو بخطوتين نوصل بينهما اما بجلوس اا او بسكوت او نص هذا الوضع وعلى هذا نعلم ما نقدمه الا من بدايه ان الله فبدأ يقول إيه خطوة واحدة لكن من سبق الصمعات والمرضاء القرون العشر والقرون الحمام وهم يقولون الخطوة ثانية قالوا من زميع يقول خطوة على الخطوة ثانية من بلاد السمعاني ماذا يقول إيه خطوة واحدة كشت آمن كشت الأخذان من الله إلى ذلك إلا يمينا لذلك لا يغلوه من فقط في هذا البلد لا ترى احد ببعض الذكر الله الله جماهير من الذين مصطفى في قدر الفقه المتقدمه نظر على ان هذه العلماء في البدايه خطوه ثانية قال هل احنا اللي رجعنا إن في قصايد فد... في المثل اليوم خصوصا ان هذا هذا حديث التفصيل لو يلزمه لازم يكون بفتح الباء فضم ضميرن لم يرينا لم يتينا تمام الامر على الاتفاق الامر المطلوب حاضر الخطابه ان حسن الموضوع في كتابي نور الدين منبر البيان من على هذا الكتاب الكبير ما قرات جسمان هذا مطبوع متداول وعليكم وال... في الطه فليتمموا معي وفي, بطل بطل وفي يحتمل التعلم ليس فيه منع ليس فيه منع لما فيه إطلاق لكن ما الذي يعين لنا هذا الإطلاق الاجمع. لو وجد إجمع لأخذ منع لو وجد اتنفض أخذ يخطب على منظر ليس من السنة ليس من السنة أخذ بصعيد عن منظر إيه إذا احتاج الفطر وكان الجمع كثير ولا يسمعون ولا رون الخطير ولا بس حين الاجتماع في المسلّة مصدّة عين؟ ولا يشك أن السلامة المسلّة هي السنّة إنما يصّلّة في المسجد للحاجة للخوف للمطر للمرد الشديد للريع الشديد للغبار والأدريب لا يصدّة لأن يصّلّون بالمسلّة لا بس المسلّة في المسجد يصّلون هذه الأعضاء والله الرسول ان السنه الصلاه المصلى في البر في البر او سمول تقالب جبال في, في الجبال جبال الصحابه علامه طيب كل الخطيب اذا لم يكن اسم انسان يا جماعه يا مو خالد مثل احوالنا اهل الايات المكذب يكون مقاماً للشيء إبطل خطيط أن يكرر الإزمار والإعضاء على النساء على المنطق فالمكفر كأكد ويغرر لأنه ينفع السلطة ويغرر ما إلى مسافات بارية. قال عددنا الله بن أبي سيدة وابن أبي عمر قال أبو بكرين اللي هو إيه؟ أبو محمد قال حدثنا سخيان ابن عيينة قال حدثنا إلوح قال زمان معطار قال زمان ابن عباس يقول أشهده على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبات قال أولا خطب قراءنا ولم يسمع الناس فرضنا أن الخطب تعمت وهو يعلم أن يخطب قبل الصلاة الصلاه و غيرها يعني قبل خلف السن هو ساق من فعل هذا ايام المسوقاف في بني اميه اول من قدم قدم الخطبه على الصلاه يمكنش بين الناس قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى قبل الله والاستماع الطقبه الطقبه فالاستماع مصطحب من صلى مع من أراد أن يمشي بسجلس ومن أراد أن يمشي بشهر طيب قال أشهد على رسول الله صلى الله وسلم لصلى قبل القطبط قال هم خطبا فرأى أنه لم يسمح نساء فأتاهن فذكرهن وعضهن وأمرهن بالصدقاتي وبيلال القائل في توبي قائل جعلت الصوره كده ها بواسطه الله لينقل في ايه فجعلت المراه طرقت وصارت كامر والخوص صارت يقول بس والشيء وحدثني ابو بكر الزهراني طلع الدفن الحمام قال قالوا الدفن يعطون قال عبد الله بن اسماعيل بن لقمان الى هم منكر الله يقول حمد اسمعيل ابن ابراهيم عن ايوب بهذا الاسم بنحو قال عبد الله اسحابه ابن ابراهيم ابن محمد ومحمد بن راب قال ابن راب حدثنا ابو الرصا خلاص مولانا ابو زويه خلاص عن جابر بن عبد قال زمان فهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطري والاستحباب في الفطري أن تؤخر الصلاة معنا وفي الألحى أنك عجل أن الصلاة الناس في الفطر وهم في إخراج الصدقات ويعطيهم الإمام المهم وفي الألحى يعدل بالصلاة لكي يدر من ناسه الأضاحة والسنة أن الإمام يضحي المصنع فإذا صنع وخطب بعد أن يخطب ينبح يدهي أمام الثلاثة يحيي سنة أشعار النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها ويعملها والسنة بالفضل أن تبقى التمرات قبل الذهاب الأطفال وحضر. والسنة في الأرخاء أن تصبر حتى تأكل من المخير أو تعود فتأكل أي شيء مع نحوان والسنة في العيدين يخالف رضي البائدة لهاب وإياب يخالف الطريق يمشي من طريق من طريق آخر والسنة في العيد الفطر أن يكافر ودهب من بيته حتى يقفز الإيمان يصلي بالنفس والتكبير في الأطفال يبدأ من نهول العشر يكبر أزل تكبيرا من المطقة في الأسوات في الوضاعات في المحاة في البيوت في تكبيرا من فضل وأما تكبير مقيم براء السرواب يوم التاسع من فجر يوم التاسع يوم عارض وينتهي مع آخر أيام التشريع على التكبير المطيط إذا التكبير مطلط عدة من بداية العشر حتى آخر أيام التشريع التكبير المطيط براءة الصلاة عندما يبتدأ من اليوم عرض ومتجر يوم عرض كبر الناس حتى آخر صلاة من أيام التشريع وأحكام قائدين كثيرة وهل صلاة العيد واجبة؟ أو مستحبة أو وجبر وجوبة كفائية على ثلاثة قوة منهما قال وجوب عيبية منهما قال وجوب كفائية منهما قال سنة مؤكدة وهذا هو الراجع قول الجمالية أنها سنة مؤكدة قول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والمي كتبعون الله على العباد معنا فهذا حريف غيره يفيد أنها سنة مؤكدة أنها سنة مؤكدة وخفص صلاة الله ربعون الله يقوله لك أن في البر وخمسون في الهج فلو قلنا بأنها فأتي أجوبا عينيا أو كفيا لصار الصلاة الله ربعون من الخمس الأمر لا يصحي الإسئلال بين الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يهرض الحجر والعظم ادوات الحضور عند قول الصلاه لانه قال ان المرض لا يجب علي ان اصلي في بيتي ان اصلي في بيتي ولا تو انما هنا امر خروج الانسان داعيا رحمته ان يشهد الطيب ودعوه المسلمين ان يشهد الطيب وهي داخل مسلمين فقالت الرابط إن لم يكن أحدان جلبان قال تعطيها أفضل جلبان كما تعطيه عليه الصلاة قال له هذه الأيدي السنة أو تأثير السنين ورزوه ونالك من قال كما كنت لكم بأنه وجوب ومن قال وجوب فبادة لكن الراجع هذا الله وعبت الله كيف تتكلم عن أسراطي الجماعة؟ كيف تتكلم عن أسراطي الجماعة؟ هذا أول شيء يعني إذا صح الله أننا نقول لنا يعني أننا نقول كيفي هذا أول, أول شيء أي زنك دائما طيب أنت الآن أول شيء كما كنا نقول من أكل أبصنا أسراطي الجماعة صلاة يمنع من وكول كيف أن الشيء المباعد يبنعك في الضرب والدر؟ أكلوا البصرة لهم كيف أنه يبنعك من أداواتك وصلات الجماعة جدا؟ فعز تقول الآن إذا كان لسنة فكيف سنة تقوم طبعا؟ هل أنت تركت الصلاة الضرب؟ أم هل أنت؟ خيارك <متحدث> <متحدث> صلى <متحدث> <متحدث> <قعدت> <أعطل> <متحدث> <متحدث> <متحدث> قال وقال يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يوما تغرب صلى فبدأ بالصلاة قبله وقض بغدين ثم أخضوا بالناس فلما قرر نبيهم ونزل وقت المساء فكرهون وتوقع على هذه البلاد من وبلال راسق التوبى يلقي المساء صدقه قلت لاعطاء زكاته يوم التطير قبلان ولكن صدقت يتصدق بها الى ابنك قرط وقدرت إلى الخيرات قلت لأعضائي صحيح كمّل أمرأة لو تذكر وتوعظ فجد أن تبادع الصدق وكمّل رجل ربما أن يكون أكتب كأمامهم أو تجيب موعة ضايمين ولا يتأثر ولا يفرجوا شيئا ليست موجود؟ ليس موجود؟ لو قلتم تبكرون هذه الأيام التي فيها أيام حرب الروسة في البستان يعني عجب لو جرت في امن المسلم كل ما تدخلت مره من كانت تخرج انا عصره يوم كنت ضاكه اولاد فيا يجد سبحان الله كان اكثر الصدقات من المسلم يعني في بلاد الحرمين في مجد الرياض اليمن في الخليج كلها دول عربيه اكثرها سبحان الله المرأة ما تنمت منها فتشيرها كلا تنمية وتصدقنا تصور هذه المرأة كان معها من مانا وهذا وهذا, وهذا كان معها وتجد الرجل ربما يظن أشياء الله المصنع قلت لعطاء زكاة أوم الخطري قال لا ولكن صدقة لتصدقنا بها حينئذ قلت المرأة فتحها ويوقين ويوقين قلت لعضاء فحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إيه العمر إيه العمر إلا هنا لا معنى يقول إلا لا يتأكد حقنا نحكم أما حق الله فالعلمة من هذا القصر من الله سبحانه وتعالى لعض مكا إنهم بذيستقراتي مع مرون هذه لم تأكيد لم إيه؟ التأكيد ووقع مثل هذا من القائل لعمري بن عباس أو عبد الله جابر بن عبد الله معلم؟ أيضا بن عباس وقع منهم أيضا عائشة وقع منهم النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنها ناهي هو انو قال دعوا فتح الايه متى هيك لعمر مراد بيه لعمر هل يجيز الحديث النبي عليه الصلاه والسلام لكن ده دليل ما هذا دليل ما هذا بيقول لك ان نرجع لسلسله يعني اللي شرحها تمام على الله احنا جزء المقسم. المقسم هذا من قسم هذا غير جاد لانه حكم الله ورد عن احمد روايه انه الجزء الحرف من النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا مندوس انه منافي للادبيه ومنافي للادبيه والرجل كان من قبل نرجع لسلسله ما شاء الله وشيفه الطلبه اللي عندنا بالديني او قصر طريق النفس الحجم ده معنى الامر فلاجوس والذي نهنس الواصله ان نحلف بامانيها وهما في مغارب طاغ وامي شهر الخروج طب الحلف بالطلاق الحلف بالطلاق حفظ القدر ان نذ الحقيقه نذ علم علي الطلاق أنا لا أعلم أن أعلم أن تستطيعها صورة صورة حالة لكن ستقفل من هذا النبي ولذلك كفالت اليمين هذا كفالت النبي كفالت النبي عنه هنا؟ لذلك من الشبط على الشرط العلماء أولاً تنفين لا يبصرون في نبي لأن الله عنه أن أمسك أنه لا يعتبر الشرق إنما يعتبر أنه يريد أن يريد أن يحبه أو يريد أن يحبه يعني عندما تناولوا حديث منحلف على ملة غير ملة الإسلام وهو كما قال فالصرط هذا ال أن يقول هو يحودي أو نصراته من شرب المحل فهو لا يمكنك أن يكون هناك وديه ولا يريد أن يكون هناك عميسة الأيام من شرم السجاية فصراته صرق النبل هذه المعرفة فيها شرقة لكن إذا طارق إذا فعلت كذلك فأنت طارق إذا فعلت كذلك لا يوجد هنا إذا صرق يمينك وإذا صرق نبل طارج لنما فيه شرق فانت عندك الادب تراق من الجسد وطلاق معنى الاهل الشرطه وطلاق صورت صورت اليمين اهو الذي صورت صورت اليمين من ايمان الكفار ولا من ايمان المسلمين من ايمان المسلمين اه من الايمن المحتار ايمان المسلمين عرفتوا الحال غير الله ليس من اول ايمن الحلب في القوضين ليس من أيما المسلمين الحلب في الآباء ليس كما you معلاء إنما الحلب في من أيما المسلمين أيما المسلمون أمره الحلب للرغم إسمته أسماء الصفات بثالة الصفات معلاء الم masc وقد فيه الحلب في الطرق من حلف على يجيرًا ل givessti الإسلام قالوا هذا من أيما المسلمين إن أ Storm plans هو يهودي او نصراني ها انشرك المدمرات هو يهودي او نصراني انقطع اخته هو يهودي او نصراني انحرق المكاده مش في حكم اليهودي او ولا راغب فيه انما المقصود ايه عايز يندع على نفسه حاجه عايز نفسه على فعل الشيطن والله اكبر فمن هنا أصلاً حاجة فص الموضوع وأحكام الضمان هو يمين الطريق هيد على يوم الحالة من حالة على غير ميلا للإسلام فهو كما قال لا يغزم أن يقول والله غزم إنما صبت اليمين هذا يقول هو يهدي أو مصراري إن فعل كذلك أو إن لم يفعل كذلك وظهد كل يمين الطلاق والمقصود باحكامه مبني على هذا الشيء في لايت في كتابه الرساله هذه مجلد 30 من مجوال الاقتصاد في الشريعه الاسلاميه بسط الكلام دي لهذا المجلد وفي الطلاق مجلد ثاني الطلاق النفسي طيب لما قلنا الطلاق فقلت لا على الطلاق بخلاف التضاف من المشروع هذا الشيء لك شك طيب قال إيل عمري إذا فيه هذا تأكيد لم, لم, لم, لم تأكيد لما في حق الله يقول مفسرون عملك إنهم لديه استطلاطي معمعون هذا قصر من الله سبب ولله عز وجل أن يمسل بما كيف شاه مدى شح؟ على أي شيء يشاه قال إيل عمري انذا ذلك الحق عليه وما له يقال لنا ذلك هذا الحكم بان المسائل لم يكن الناس عالم الموعظه اما اذا فإنه يكون طام هذا الشهيد ان الله طالب الرفاه خسم النواب من الراس <تصفيق> هو من المخلوق اللب لم تأكيد من الخلق المتسرق للقصر ويمين قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن الملك وحدثنا وحدثنا عبد الملك بن أبي سليم عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال سيكون مع رسول الله عليه الصلاة الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قول الفطباتي بغير أداد ولا يقار ثم قاموا متوكيئا على بلال فأمروا رب الله وحشف على تعاطله وعضوا الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فعضهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن أكثرهن حطه جهنم فقامت المرأة بالمسطط النساء سفعاء الحديم لا يعني لزم عندكم هاي كشفة الوجهة. لا يلزم أن تكون كشفاً وجوداً فإنهم قد يرى ويعرف أن المرأة كذلك من وراء الخمار وأن الخمار أعقل عن, عن نقاب يتحررك بسبب الغواء والحوات فقامت المراعة من سطة طيب قومي يعني نقول السطة المحق الإمام الشارع ونقول السطة يعني هي من موسطة النساء يعني من خيار النساء من أوسط النساء طيباً اللعاب غالب بيوط بيضحي بيض حمره والجلد تحت مش بيضحي بيتحول لبكار وايونا يعني وهي نفس القفرس ممكن الجزء هذا يهرب ممكن وهي نفسها القفر ممكن هي ماشي من التوقيلات الهواء يعمل نطاق كده من بلج النار اللي حضرتك مشان لازم الكشف والصلص ده اللي بحثها فين؟ ايه والصلص؟ السماء قلنا مش في دليل ولا لا عشان ثقتنا بيه قلنا ايه؟ ولا ينفع ده للوجه لان احنا النصوص قالوا انه لستر الوجه محكمه وهذا محتمل تقدم من المحكم على ايه؟ محكمه بس وبرضه قصه المراه وصال الفطر والفط كورايده عليه الصلاه والسلام نور ورحمه الله سبحانه وتعالى نفس البن لسه في عقل مشهره البشره مش السفعه ماشي كده مش السافره في فطر بين السفعه والسفن سفره سفره الكش انما سفعه ويطرح المهم ادي لوخ لو لبشر مش السفر تمام وبعدين اصبح تعرف وفي الحق المرأة لا تنطق ولا تنبس الخفز فهديد السبعاء القدام في الملاسف الاسم الالبي أضع في الاسم الالبي في نار لأن اهتمام إنها تأشفها فعلا لأن لا, لا تنبس المرأة لا بوجيه ولا بيديه معنى كبير؟ لا تنبس النقوة لخفزين وعائشة لم تكن تنبس النقوة لخفزين في الحاجة ولكن النساء كنا يزيدنا على الرهين اتاح اتاح زينها الرجال طيب قالت شفاء قلت له وقالت يا رسول الله قال لاننا كنا نكثر الشكاء وتدخلني العشير قال وبعد وبعد يعني الرجال الراوي يقول خدين الجب... ما ذكرش الجبيل لو هيك أشفك الضاقن وما بشوفه آه... من... يعني تحت الضاقن وما بشوفه طب الوزنتين يشوفوا دي بقى طب العيون طب عبان عيون ما شاء الله زارفاء مثلا لو ما تشوفه كان يوصفه لا نعم خدين ممكن طب يكريك حقه ها الجبيل مثلا فانت زيينة كان يوضي بقى واصفه كامل لا ده دليل الخد ممكن بخالي يتحرج مع الغرفة ولا طيب ماذا يساني؟ أقول شكنا لآيات اللي مخالي المحكمة ها هل هذه الآيات عندنا شكيها مظاهرة صريحة حتى نقول بأنها محكمة؟ ماذا؟ بأنها صريحة أنا قلنا هكذا هذا المحكم؟ ما هذا المحكم؟ هناك وفي, وفي محكمة فنقتل بصراحة نحن ومعلينا أي شيء اللي دولة عليه الصلاة لا تضغر المرأة ولا تنسك فزيزة في محرقة دولة على أن النساء كنا لا يعرف عنها فهو المرأة تضغر للصلاة لا يكون أحد من الغالة وما هو الوكاد الكاشفر يعرفون ليه بدي فلان وليه بدي فلان وليه سعيد وليه علي وليه الجرار الفس لو كشفي ولو كلوه اي نيمانه تعال وبعد لما نزل الحجاب ها على ضلك قدار ما كيسر خان قبل الحجاب اه شيء يبقى لازم يحصل طيب لو طالت فتره قال مقامت امرات من سيطره النساء سبعه والخذين فضلت لما رسول الله قال لي ان كنتم تسرن الشكاء وتكفرن العشير قال فدعوه يصدقنا من عربينا يرضينا في ثوب بلال من اطلاق الذهن وخوافي منه في الطرق قال لو حدثني محمد بن قال حدثنا عبد الرزاق قال ورنا ابن قال ورنا يعقوب عن القاسم عن جهير عن جهير بن عبد الله الهمصي قال لا يكون يؤذبن يوم النصر ويوم الاضحى بالاذان والاقامه يوم العيدين من الهداه الاذان العيدين والاقامه من المتعه ولا يكتب حتى الصلاه الجامعه وان وان ما على هون الله والصلاه والسلام على رسول الله في مثلا حاليا في مكان ونخش في الدنيا فانا عاوز اذكر على كل على كل حال الامام هو اللي ينفذ صح الامام ينادي يقول الصلاه قوموا الى الصلاه كم ويقولش بقى الصلاه جميعا او الصلاه دهوكم قول الصلاه امنا الصلاه والنساء سمعنا في المكذب او, أو لا بعد ما يقول كده يقول استغفر بعد ما يقول الصلاه يقول استغفر نعم وهو مستوي يفهم لو قال ما لم قال له انه نبه الناس لان يصفر الصلاه قال ولا قال أدام الاسلام ويكون حين أخجوا إمامه ولا بعد ما أخجوا ولا إقامة ولا نداء ولا شيئة لا نداء يوم إذن ولا إقامة قالوا حدثنا محمد بن طلاف قال حدثنا عبدالله الزف قال أخبرنا مجرئيب جنك قال أخبرني عطا أنم عباسا أوسى ليلة الزبيق أول ما هو يعنى عبدالله أنه لن يؤذنه بالصلاة يوماً طبعاً وعبن الزبايد حكم تسعة سنينة بلاد الحجاز وبلد فرسان وبلد نصر طبعاً في وسط دولة بلهمية والسبب له الحجاز حققت له بعد أن حصر الكعب ورماه المنجرين وصل الله عبدالله بن الزبايد على ثلية المدينة والقصة من الشرى ربين صاحب نعم ما سأمر المهمين مين؟ الزباية وسلم أمر المهمين صف الأولي ماذا أصبح؟ الله كان هذا خلافاً من حين ذلك السبب من قابل جزر القرون لكن استطرر الله على عدم القرون ومنع القرون بعد حديثة ابن الزباية وعلى الناس وقتفق يقول اول ما اقول على الامن قلت ساي يا وكمي من السبوري أبي زكريه وحسن بن الربي وقتيب بن, بن سعيد وأبو بكر بن مشيق وقال الأخير أخبرنا وقال الأصدرون حدثة أبو عن سماع عن جابر بن سبور فرصليكم على رسولنا صلى الله عليه وسلم الأيدي على غير مرة ولا مرضي لغير أذين ولا إطار ومهر وكما أن النبي عليه الصلاة والسلام سنة طولية وسنة فعليا سنن طررية كذلك سنن تركية سنن تركية من السنن التركية طرق الأذان واللقامة واللداء في يومين عيدين بإصلاة قال يقول حدثنا أبو بطن كبشي قال حدثنا عبداته نصري وأبو سامح ما ذكره سامح أن أعيد الله أننا عندنا عمره الله النبي عليه الصلاه والسلام وباذكر عمره كانوا يصلون اليدين قال له الله فحدد لا يقبل الذين و قتيبه قتيبه و قالوا حدد اسماعيل بن عن دول من قيس عن عياض بن عبد الله بن قدري سعد بن ملك بن سنا الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم الاضحى ويوم الأطفال. فيأكل بالصلاة فإذا صلى صلى الله وسلم قال ما فأقبل على الناس ومنهم المسلم فيه مصلاة فإن كان له حاجة لبعث للناس أو كان كان أهل غير ذلك أمرهم وكان أكون تصدقوا وتصدقوا وتصدقوا وكان أكثر منه يتصدق النساء ثم أنصروا بالأميزة كذلك حتى كان مرانوا بالحكم فقرأت المحاق أصل المروان حتى أتينا الحمصة يعني ملازم النيل في أبو سعيد كثير فإذا كثير في الصدق فبنا في البطر معنى من ولا من أبنى النبي هو الأبطوط غير المحروف الطيب النيل غير المحروف فإذا المروان ينزع عيون اليابين فإذا المروان ينزع عيون اليابين اكونه بتقول له السكني توقف مجلدا كانه ما يضرني احول مع من ذري ولا ادعهه الصلاه شوف ازاي يعني في امر معروف لا مضر غير بطريقه كان العلاقه طويله بين ابي ابي سعيد المدري ومروان ومصمر جماعات مختلفون في هل مروان حكم من الصحابه معروف في الصحابه أو ليس من الصحابه لان هو ايه وقت لو رؤيا وقت لو عليه السلام ايه يعني لكن هو قال النبي عليه الصلاه هو غير مميز غير مميز والنبي عليه الصلاه والسلام هو هو, هو صحيح ومضططر النبي الامر الى الطاهر هنقول والصحيح ان انه ليس الصحابي تمام والرويه الرويه ايه مرسله روايه روايه طبعا هو هو اللي يعني في وقت الجهل قتل ابوه من بيت النبا هذا الوقت طروه من حاجه كان السبب وقوع بينهم بين الصحابه من الخلاف والنزاع وما الى يعني هو ليس من الصحابه اه راجع من صحابي لكن هو ليس صحابي طيب يقول انا زرع أجل جنونه والصلاه فلما رأيه ذلك من قلت أين الارتداء بالصلاة كلام مياجي كلام حكيمي كلام لطول خفيف وطيئ مش بشدة ولا أستفر ولا عنها فقال لا يا أهدا سعدك قد آه؟ ترك ما تعلم قلت كلا والذي نفس اليد لا تكون بخير بإن ما معنى؟ يعني إن لكم هذا مخالف طبعا وكان مرهان هاي شاف ان الناس لما هما بيصدوا من اول بيمشي فينفضوه فلا يستبعون السبب في عليا وده وعده فرأى انه يعكس الامر اول شيء يخطط عشان الناس يسمعوا الى اللي عايزه قوله اذا سبع عليا وما حضروا بالشيء شوالا انما همطلت بالصواف وصلوت معنى اخوان وهذا من إن بعض الناس فيهلس الخطبة وشيء يهوان هذي من المصاب العاصر شيء يهوان لا لعي إلى حزب لا لعي إلى شيء لا لعي طول من الأقوال الناس وعايز بس يدخل في الناس كهو مبتنم طيب فلو تجعب لهذا أصلا؟ ولا المدابل تجعب لهذا ولا الأساجب تجعب لهذا أبدا حتى يشتغل الناس بالأحزاب السياسية والمشاركة البرلمانية عاد أموم التعوية صارت مشهر للناس اليوم وأمور الدولة هي الأساس لا تطريقنا بها تعليم الناس معطيب تعليم الناس أفكام تعليم الناس على الحرام هذا هو الأساس لا تطريق الدولة معينة ولا برلمان معين ولا واحد دولة وزياد دولة ولا شخص معين أبدا ف... ينبغي الناس يرجعون إلى النبع الصحي إلى المصدر الأول هو طريقة الأولى التي كان عليك تبني على سلسل مش وحن يكون هم يريد فكر عايزي بخلف في أذهل الناس وعطون الناس أي طريق فانتظر سلاطة الأيام فيمسك الناس ويكلز الهدى في هذا مخالف للسلسل شوفوا مرار جابلك أول جاء قدموا مطلب على السلام عشان إلا يساف علي المحد يشوف وكما أقول لكم يجب أن يستمر حتى جاء عمر عبدالعزيز رضى العرب ولما أراد أن ينزل بعد أحسابه في أول حربة أذكره واحد من المحذرين على سبب عليه وأن الباب أن السبب أوله فبيقول له يجب أن يقول له السنة سنة أمير المؤمنين فالسنة ليس على سنة؟ هذا من المصارف. صار المنكر معروفا فقال إِنَّ اللَّهِ يَقُرُمِ الْعَجْ وَالْحِسَانِ وَإِتَاءِ بِالْطُومُ وَيَنَعَمْ عَشَاءُ مُنْكَرُ صَرَى إِلَيْا عَبُورُمُ ثم نزل فقال على هذا عن هذه السنة سنة السنة. في آخرين في آخرين على كل حال مردون هين من البدء الأول عنوان هين يقول كتب صلاة الدين تتعلق <تصفيق> بصلاح العيدان البلد الذي يعني العيدان يليها رفع بفع الحروج النساء بالعيدان إلو يصلعوا بشغول الخطمة ومطبع يعني اعتزال اعتزال النساء بالرغان المصادرين شاء الله للأخير من الدرس المؤمنين سبحانه الله ومعرفكم أشهد البعنان أستاذ السلام شكرا لكم